وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه؟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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 فَعَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ من الصَّادِقِينَ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما, تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به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 وإذ صرفنا إِلَيْكَ نفرا من الجن يستمعون الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قطي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن نا سمعنا كتاباً أزيل من بعد موسى.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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن